124. من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 125. لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 126. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل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 124. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 126. إن الذين يحبون أن 114. عن الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 115. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبذين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوابوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكون فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغن ياهم الله من فضله والذين ابتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتهم مما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرادا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكرههن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 149. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة للزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة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 148. الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب 149. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 141. أو كظلمات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 فَثَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ برد فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ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 الله على كل شيء قدير لقد أزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول ببعض ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطيع الله ورسوله وَيَخْشَ الله ويتقاه فأولئك هم الفائزين وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن أمرتهم لا يخرج قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما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 124. من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 125. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم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 129. بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ ليس على حَرَجٌ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من أَوْ أو بيوت أَوْ أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أو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 الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن 111. مَا الله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوه والله بكل شيء عليم